la si ol rod la you mm -hmm. Mitä يقول لنا Voi <tuh> herranen Mä ibta Allahumma salli ma Voi Mm-hmm. I oh. o oh.